الا انه بكل شيء إن محيط حميم عين سينقاف كذلك يحيي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 تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم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 وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر به من القريه ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنه وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلمهم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 ان قدير وما اختلفتم فيه من شيء إن فحكمه الى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه انيب فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم أزواجا ومن الأمعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط اللزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء ان عليم شرع لكم من الدين ما وصي به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه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 فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأملت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الله يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ المصير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 أَمْ لهم شُرَكَاءُ شرعوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ الله ولولا لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ بينهم بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ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 قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب ومن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدَ لَهُ فِيهَا حسنا إِنَّ اللَّهَ وَفُورُ شَكُورٌ أَم يَقُولُونَ افْتَرِي عَلَى اللَّهِ كَذِبًا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 إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض أرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير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 وأوتيتم من شيء إن فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقي للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبيرا الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شوريا بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون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 إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق اولئك لهم عذاب نليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور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 وقال الذين امنوا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ان الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من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 ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا